يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا وينتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا